الحمد لله حمدا يعدل حمد الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين والعباد الصالحين اللهم لك الحمد السرمد لك الحمد الذي لا يبلغه العدد اللهم لك الحمد السرمد لك الحمد الذي لا يبلغه العدد لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد على الصيام ولك الحمد على القيام لك الحمد على ذلك كثيرا لك الحمد على ذلك أولا وآخرا وظاهرا وباطنا لك الحمد على كل حال اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مطيبا مباركا فيه يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما شئت ربي من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا رادلما قضيت ولا رادلما قضيت ولا ينفع الذ الجد منك الجد أول بلا بدء آخر بلا انتهاء أول بلا بدء آخر بلانتها سبحان ذي الملكوت والجبروت والعظمة سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبيريات والعظمة سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الحي الذي لا يموت Subhanallah, Allah Al-Wahidu al-Ahad Al-Fardu al Subhanallah Subhán Subhanallah Subhán Allah Allah kareem haleem سبحان الله سبحانك ربنا وبحمدك عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك سبحانك وبحمدك لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك نحن بك وإليك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك سبحانك ما شكرناك حق شكرك سبحانك ما قدرناك حق قدرك اللهم يا إلهنا تقبل دعواتنا تقبل صلاتنا تقبل صيامنا،, تقبل صيامنا تقبل صيامنا تقبل صيامنا تقبل قراءتنا للقرآن يا رب العالمين اللهم اهدنا في من هديت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 يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اعترق قابنا من النار يا جمعين اعترق قابنا من النار يا اللهم أعتق رقابنا من النار أجمعين اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن حر النار اللهم كما حسنت خلقنا اللهم لا تشوهي بالنار اللهم اعتق رقاب الحاضرين والسامعين من النار وآباءنا وأمهاتنا وإخواننا وخواتنا وأزواجنا وذرياتنا وعلماءنا ومشايخنا وولاة أمرنا ومن لهم فضل علينا ومن أحسن إلينا ومن أساء لنا اللهم أعتق رقابنا من النار في هذه الساعة المباركة اكتب رأتنا من النار يا رب يا رب يا رب اعتق رقابنا من النار اكتب براءتنا من النار اللهم اشكر صنيعناه اللهم اشكر صنيعناه اللهم فرج عنا اللهم نفس كروبناه اللهم اقض حاجاتنا اللهم اقض حاجاتنا اللهم استجب دعواتنا ارحم موتانا إرحم موتانا إرحم موتانا خص منهم آبانا وأمهاتنا اللهم إن لنا آبان وأمهات تحت عطب الثرى اللهم إنهم لا يستطيعون زيادة في الحسنات ولا دفعا من السيئات اللهم اغفر لهم وارحمهم عافهم وعفو عنهم أكرم نزلاهم والسع مدخل بيض وجوههم نق صحفهم امح خطاياهم اغفر زلاتهم تجاوز عن تقصيرهم ارحمهم كما رحمونا تجاوز عنهم كما تجاوزوا عنا احسن اليهم كما احسنوا الينا تجاوز عن تقصيرهم في ترفيتنا يا رب العالمين اللهم اجزِ آباءنا وأمهاتنا أحسن الجزاء وأوفا يا أرحم الراحمين اللهم جازهم باليد الطولة التي لهم علينا يا رب العالمين اللهم أبدلهم بالحبيب حبيبا واملأ قبورهم مسكا وطيبا اللهم من كان منهم في هذه الساعة في ضيق فوسع عليه اللهم من كان منهم في هذه الساعة في ضيق فوسع عليه اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا أرحم الراحمين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 يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا بعد فراق الوالدين خير الوالد للوالدين دعاء وصلة اللهم اجعلنا بعد فراق الوالدين خير الوالد للوالدين دعاءً وصلةً وصدقةً وذكراً وبراً وإحساناً يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا بر آبائنا وأمهاتنا أحياءً وأمواتاً اللهم ارزقنا بالرآبائنا وأمهاتنا أحياء ومواتا اللهم أسعد الأحياء منهم رض خواطرهم رض خواطرهم أعطهم ما أملوا وسألوا مد لهم في أعمارهم على طاعتك إش في مرضاهم إش في مريضهم إش في مريضهم اشف في, إش في مريضهم اللهم ألطف بهم اللهم أحسن إليهم اللهم زدهم ولا تنقصهم واثرهم ولا تؤثر عليهم وأعطهم ولا تمنعهم يا رب العالمين اللهم لا ترينا فيهم مكروها ولا تريهم فينا مكروها يا رب العالمين اللهم اجعلنا بآبائنا وأمهاتنا بارين. اللهم اجعلنا بهم بارين اللهم اجعلنا بهم بارين اللهم وجزنا أحسن الجزاء وفاء يا رب العالمين اللهم جازنا يا ذا الجلال والإكرام وأعنا على برهم ووفقنا لبرهم اللهم أعنا على برهم يا رب العالمين رضهم عنا رضهم عنا رضهم عنا رضهم عنا يا أرحم الراحمين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 ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا عدوا إلا خذلته ولا عسيرا إلا يسرته ولا أيما إلا زوجته ولا أي من إلا زوجته ولا عقيم إلا ذرية صالحة وهبته ولا عقيم إلا ذرية صالحة وهبته ولا عقيم إلا ذرية صالحة وهبته ولا مسحور إلا فككت سحره ولا مسحور إلا فككت سحره ولا مسحور إلا فككت تسحرا اللهم حل السحر عن المسحورين اللهم حل السحر عن المسحورين اللهم اهلك السحرة اللهم اهلك السحر اللهم سلط عليهم ما فعلوا اللهم سلط عليهم ما فعلوا اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم أبطل ما صنعوا اللهم أبطل ما صنعوا وجمع ما فرقوا وفرق ما جمعوا يا رب العالمين نعوذ بك من أعين العائنين وحسد الحاسدين وشماتة الشامتين اللهم اشف كل معيون اللهم اشف كل معيون اللهم اشف كل ممسوس يا رب العالمين نعوذ بك اللهم من همزات الشياطين ونعوذ بك ربنا ان يحضرون اللهم يا إله الأولين والآخرين يا ناصر المظلومين يا ناصر المظلومين يا ناصر المستضعفين اللهم إن بخواننا في غزة من الجهد والبلاء ما لا يشتكى فيه إلا إليك. ولا يعول في كشفه إلا عليه اللهم, اللهم, ارحمهم اللهم ارحمهم رحمة تغنيهم عن رحمة من سواك اللهم كلهم ولإخواننا في سوريا وفي العراق وفي كل مكان يا أرحم الراحمين أطعم جائعهم أطعم جائعهم أكسعاريهم احمل حافيهم تولى أمرهم داوي جرحهم، داوي جراحهم ارحم موتاهم تقبلهم شهداء عندك يا رب العالمين اللهم عليك بعدوك وعدوهم فإنهم لا يعجزونك اللهم انزل عليهم غضبك ورزك وعذابك الأليم الذي لا يرد عن القوم الظالمين اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا واستقرارنا بسوء اللهم اشغله في نفسه اللهم أشغله في نفسه اللهم أشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم واحفظ رجال الأمن يا رب العالمين اللهم قوهم اللهم قوهم اللهم قوهم يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم وفقه ونائبيه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم وفق من بنى هذا الجامع اللهم اغفر له وتجاوز عنه اللهم مده بالصحة والعافية اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية اللهم اغفر له ولوالديه اللهم اغفر له ولوالديه اللهم أحسن إليهم يا رب العالمين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 رب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلي اللهم وسلم وبارك وانعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى اله وصحبه والتابعين